قُلْ لَهُ مَنْ يَكُونُ الله الرحمن الرحيم <تصفيق> أَوَلَم أَفَذِينَ بَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَذِنَّ عَمَّتِ أَظْلَمُ سَتَرَ كذل ذل حقي لم ما جاء الا والذين لا الرحمن الرحيم آل إسلام قلبت في أذنى الأرض وهم He been voice me. ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصره. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَضَمَنَ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ You're <laughs> my Lam ya da İzlediğiniz فَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْسِ كانوا أشد منهم قوتهم. وأثاروا ما كان الله ليظل m <tries> الله يبدأ الخلق ثم يعيزه الله يبدأ الخلق وَيَوْمَ تَقُوبُ السَّاعَةُ بِالسُّلْمُ جِرِّمُونَ وَلَمْ يَكُن لهم يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ